مه من ولي ولا شفيع أَفَلَا تَتَرَكُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْجُبُونَ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 ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ان كيد عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انامطنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجن 119. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نتيناكم وذوقوا عذاب القرد بما كنتم تعملون 110. إنكم بآياتنا الذين إذا لفّرو بها خرُو تجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يفقود فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستور أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نبلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما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 من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئنا متى يهدون بأمرنا لما صبوا وكانوا بآياتنا يوقون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهد لهم كم أهلنا من قبلهم؟ من القرون يمتون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لا أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 selamat